بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما هذا هو اللقاء الرابع والستون في مادة النحو التيسير والتسهيل في مادة النحو وطبعا لازمنا مع حروف العطف قد سبق أن قسمنا حروف العطف الى ثلاثه اقسام ثم قسمنا ايضا الى قسمين القسم الاول كما يقول العلماء يشترك فيه المعطوف مع المعطوف عليه ماذا حكما ولفظا حكما ولفظا وهذا القسم كم حرف عنده الواو والفاء وثم وحتى وحتى القسم الثاني يشترك المعطوف مع المعطوف عليه لفظا فقط لفظا فقط دون المعنى ايش معنى لفظ يعني اعراضا اعراضا دون المعنى وهي ام ام او ولا وبل واما ولكن يعني الباقيه الباقيه على كل تكلمنا في الدرس الماضي على بعض حروف العطف ووقفنا على بعضها تكلمنا على الواو وقلنا هي لمطلق الجمع هي لمطلق كذلك تكلمنا على الفاء قلنا هي حرف عطف تفيد الترطيب والتعقيب مع الاتصال ثم تكلمنا على ثم وقلنا بأنها تفيد العطف للترطيب مع الطراخ مع طراخ ومهلة ولذلك ذكرنا قول ابن مالك والفاء للترطيب باتصال وثم للترطيب بانفصال ثم تكلمنا أيضا على ماذا على أو وقلنا لها معاني ذكرنا بعضها وجمع بعضها ابن مالك في بيت فقال خير أبي حق السمي أو أبي مين وشكوك اضرب بها ايضا نم ثم تكلمنا على ماذا على ان وقلنا قسمناها الى قسمين المنقطعه والمتصله ثم ذكرنا ضوابط وشروط كل قسم كل قسم ثم وقفنا لعل بل وقفنا على بل او تكلمنا على بل ولكن لعله بايجاز فمن حروف العطف بل وهي موضوعه لماذا موضوعه للدلاله على الاضراب والاعراض عما قبلها وبينا انها تفيد ماذا تفيد اثبات الحكم الاضراب معناه اثبات الحكم لما بعدها بعد اثباته للاول ويكون الاول مسكوتا عنه هذا الذي سبق يعني كل هذه المعاني وكل هذه الضوابط سبقت كما ذكرنا أيضا أن بل حتى تكون عاطفه ذكر لها نحاتو شروطا ثلاثة وذكرنا من تلك الشروط إفراد ايش إفراد معطوفه فإذا وقعت في الجمل فلا تسمى حرف عطف، فهي إذن حرف حرف ارتداء لا عاطفة وإن كان ابن مالك يرى انها عاطفة كما قلنا سابقا وقلنا بانها بل تنقسم إلى ماذا إلى قسمين الإضرار الإبطالي والإضرار أه؟ لا الإضرار الإبطالي ما هو مثال إضرار الإبطالي وهي قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل بل عباد مكرمون اي بل هم عباد مكرمون أو للإضراب ماذا الانتقالي إضراب راى الانتقالي وقد ذكرنا قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون او بل تؤثرون على قراءه ثم ذكرنا الشرط الثاني وهي ان لا تقترن بالواو ان لا تقترن بالواو والشرط الثالث ان تسبق بماذا بايجاب يعني تقول مثلا قام محمد بل زيد او قام زيد بل عمرو او تسبق بلف على قول ما قام زيد بل عمرو وهل تسبق بالاستفهام خلاف الصحيح انها لا تسبق بالاستفهام لانه لا يجوز ان تقول اضربت عليا بل زيدا لا يجوز هذا كله سبق لنفد صناديق وانت لم تتذكر وقلت باننا وقفنا على اذن والصحيح إن اننا وقفنا على ماذا على لا على حرف من حروف العطف وهي لا اولا لا العاطفه ماذا تفيد لا اذا كانت عاطفه ماذا تفيد عندما نقول لا حرف عطف لكنها هي تاتي للنظر والمعنى او تاتي لماذا ان يكون معناها معروف معروفا معروفا فلا العاطفه ماذا تفيد تفيد نفي الحكم عما بعدها لا العاطفة تفيد ماذا نفي الحكم عما بعدها نفي الحكم عما بعدها وسياتي المثال وترون ذلك إن شاء الله ثم أيضا لا موضوع لماذا لأي غاية وضعت لا العاطفة الجواب هي موضوع للدلالة على نفي الحكم عن تاليها وقصره على متلوها وهذه حقائق ينبغي أن تحفظوها جيدا موضوع للدلالة على ماذا؟ على نفي الحكم عن تاليها وقصره عن ماذا؟ على متلوها على متلوها يعني التعريف الحقيقة لا يظهر إلا بذكر المثل أو المثال الراجح يقال مثال إلا بذكر المثال فمثلا ماذا قلنا هي موضوع لماذا؟ للدلالة على نفي الحكم عن تالها وقصره على مكروها. فعندما تقول ركز مثلا جاء مصطفى لا خالد أو جاء زيد لا عمره ركز حاول قل موضوع للدلالة على نفي الحكم عن تاليها جاء زيد لا لا عمره نعم جاء زيد لا عمره نفي الحكم عن تاليا عن تاليا الذي يكون أقرا من التاليا وهو من هو عمر تنفي الحكم وهو أي حكم هنا المجيء تنفي عن ماذا عن تاليا وتقصره على ماذا على متلوايا سابقها من هو سابقها؟ زيدون زيدون ها هو الذي جاء فتقول نفي الموضوع للدلالة على, على ماذا على نفي الحكم عن تاليه وقصره على متلوها وقصره على متلوها على التعريف واضح في اشكال الصرف ها طيب هذا التعريف واضح والاخوه في الغرفه ما كتبوا اعيد موضوع للدلالة على, على ماذا على على نفي الحكم عن تاليها وقصره على متلوها وقصره على متلوها وعطي مثالا ثم حاول أن تطبق عليه التعريف جاء زيد لا عمر جاء زيد لا عمر واضح هذا طيب ما هو الأصل فينا ما هو الأصل فينا هذا سؤال الأصل في لا ماذا؟ فلعل بعض الأخوة الذي يكتب لو، ها؟ لو يكتب يعني تكلف الواحد يكتب على الغرفة بسرعة. فلأ إلى الآن ما كتب إيش؟ كونها موضوع للدلاله على, على نفي الحكم عن تاليها وقصري على متلوها نعم. ما هو الأصل الذي؟ ها؟ ما هو الأصل في لا؟ ما هو الأصل في لا؟ الأصل فيها لأنها عندما أرى الكتاب عن الغرفة اعلم أنهم يسمعون وأنهم يتابعون آه تابع قلنا ما هو الأصل فيها ما هو الأصل فيها الأصل فيها الجواب الأصل فيها النفي أو النهي الأصل فيها ما هو النفي أو النهي لكنها هذا الأصل ركزوا معي جيدا الأصل فينا لماذا للنفي يعني الأصل فيها النفي أو النهي لكنها قد تأتي عاطفة وإذا جاءت عاطفة فهذا قليل في استعمالها هذا قليل في استعمالها فهي تأتي للنفي بنوعين وتاتي للنهي أما أن تكون عاطفاً فهذا قليل, قليل في استعماله واضح هذا هذه قاعده يقولها علماء النحو يقولون الأصل في ماذا في لا النفي والنهي الاصل في لا النفي او النهي انا اصل في لا النفي أو النهي والأصل الأصل في ماذا ها والاصل في ماذا في لا النفي أو النهي النفي او النهي لو تحقق <تصفيق> النفي أو النياب الأصف ولكن العطف يستعمل قليل قليلا يستعمل قليلا واضح طيب يستعمل ولكنه قليل ولكنه قليل أما للنفي بنوعيه فهذا مستعمل سواء كان نفي الوحدة أو كان نفي ماذا نفي الجنس أو للنفي أما للعطف ف هذا قليل ولذلك ركزوا معنا جيدا عندما يشترط النحاة في حرف شروطا هو حرف ويحتاج إلى شروط معنى أن عمله يكون قليلا معنى أن عمله يكون قليلا فلذلك انظرونا قالوا تكون نافية الأصر فيها أن تكون نافية والأصر فيها أن تكون نافية ولكنها قد تأتي عاطفة واستعمالها قليل إذا كانت عاطفة ماذا يُشترطوا ها ماذا يُشترطوا للعطف بلا هل هناك شرط أم تعملوا بدون شرط الجواب يشترط للعطف بيها ثلاثة شروط يشترط للعطف بيها ثلاثة شروط لاحظتم يشترط للعطف بيها ثلاثة شروط الشرط الشرط الأول افراد معطوفه افراد معطوفه معطوفه لا يكون جملة انما يكون مفردا افراد معطوفه هذا الشرط ايش هذا الشرط الاول الشرط الثاني عدم اقترانها بعاطف الاخر عدم اقترانها بعاطف اخر هذا الشرط ايش هذا الشرط الثاني لماذا قلنا عدم اقترانها بعاطف اخر لأنها إذا اقترنت بعاطف آخر هل تكون عاطفة؟ لا تكون عاطفة لا تكون عاطفة مستحيل هي كونها عاطفة استعمالها قليل فإذا دخل عليها حرف عاطف هل تكون عاطفة؟ لا يمكن أن تكون عاطفه مثلا تقول جاء علي لا بل عمر جاء علي لا بل عمرو فمن الذي عامل في عمرو هل حرف لا أم بل؟ لا بل لا. لا. بل. بل. بل لأن اشترطنا عدم اقترانها بحرف عطف. اقتران عطف آخر لماذا قلنا قد تسألون لماذا قلنا أو لماذا قلتم إذا اقترنت بعاطف اخر فلا تكون عاطفة؟ في نحو قولنا المثال اللي ذكرنا جاء زيد لا بل عمرو لماذا هل هذا صحيح الجواب نعم فلا تكون عاطفه في هذا المثال لان العاطفه هنا ما هو العاطف هنا بل لان العاطفه هنا بل واضح طيب ما هو الشرط الثالث لان هذا الشرط الثاني الذي ذكرنا ما هو الشرط الثالث من شروط لا الشرط الثالث من شروط لا تغاير متعاطفيها تغاير متعاطفيها بأن لا يصدق أحده مع الآخر لقد أن يكون هناك تغاير متعاطفيها واضح؟ تغاير متعاطفيها من يذكر لنا مثال تغير متعاطفيا؟ أنت. كر لنا مثال تغير متعاطفيا. جاء زيدون لا أحسن. طيب مثال جيد. جاء زيدون لا فالمتعاطفان متفقان أم متغيرا؟ متغيرا. لا يصدق أحد ومع الآخر. لا يصدق أحداً على الآخر. مثلا لو قلت جاء رجل لا ماجد هل يصح هذا المثل او المثال خطاء جاء رجل لا ماجد هل يصح ان تكون عاطفه هنا ام لا يصح ان تكون عاطفه لا لا يصح لماذا إنه ها يصدق احدهم على الاخر كيف يصدق احدهم الأخر؟ على الاخر ان شاء الرجل لأنه لا يصح أن نقول هنا جاء رجل لا ماجد لماذا لا يصح? لأن لا يصح أن تكون لا قل لا يصح أن تكون لا عاطفة هنا في هذا المثال لماذا؟ لأن ماجدا يصدق عليه هنا أنه رجل ماجد يصدق عليه أنه رجل يا. يصدق عليه أنه رجل فلذلك نحن ماذا اشترطنا? تغاير متعاطفيها ولكن في قولك جاء رجل لا مجد يعني يصدق احده مع الاخر واضح طيب هذا حرف من حروف العطف الذي هو إيش؟ لا الذي هو لا طبعا لا لا نريد ان نتكلم على كونها نافيه للوحده وعلى كونها نافيه للجنس لانه سياتي باب خاص بالنفي للجنس ولم نتكلم ايضا على كونها لا ناهيه انها سبقت في الجواز سبقت في الجواز والان ها الآن ممكن نعيد شيخنا الشروط فضلا كيف نعيد الشروط ها طيب لا باس اذكر الشروط شروط كم ثلاثه الشرط الاول ما هو افراد معطوف إفراد هذا الشرط الأول لأنه قلنا لماذا اشترتنا شروطا؟ قلنا لأن الأصل في لا أن تكون نافية بنوعها أو أن تكون ناهيه لكن كونها عاطفة استعمالها قليل وتكون عاطفة بشروط ثلاثه الشرط الأول افراد معطوفها الشرط الثاني عدم اقترانها بعاطف اخر أما إذا اقترنت بعاطف آخر فلا تكون عاطفة آل ذاك فلا تكون عاطفة انا ذاك لماذا؟ لأن العاطفة هنا سيكون الحرف سيكون حرف وهو بل جاء زيد جاء زيد لا بل عمر فالعامل هنا إيش؟ بل, بل. العاطفة هنا بل هذا الشرط كم؟ الشرط ثاني الأول ما هو؟ إفراد, إفراد معطوفها الثاني ما هو؟ لا يقترن بيح... بعاطف اخر بعاطف. لا اللا. لا شرط ثاني يا مصطفى الشرط ثاني ما هو عدم شرط ثاني عدم اقترانها بعاطف عدم بعاطف اخر الشرط الثالث ما هو تغير, تغير متعاطفيها أب... تغير متعاطفيها تغير متعاطفيها هذه شروط كم شروط ثلاثه شروط ثلاثه الآن عندنا من حروف عطف ماذا؟ عندنا من حروف العطف لكن واركزوا معنا عندنا لكن إما أن تكون ساكنة ساكنة النون وإما أن تكون مشددة النون مشددة النون سبقت في ماذا؟ أين سبقت؟ في إنا وأخواتها وهي من أخوات إنا طيب الآن عندنا لكن لكن بسكون النون فإذا سؤلتم لكن بسكون النون ماذا تفيد؟ لكن بسكون النون ماذا تفيد؟ تفيد الاستدراك ها؟ تفيد الاستدراك ‫يقد سُؤلت يعني هكذا سؤال عام لكن بسكون النون ماذا تفيد قلت تفيد الاستدراك فبعد ذلك قد تسأل عن الاستدراك ما هو الاستدراك؟ لكن بسكون النون ماذا تفيد قلنا تفيد الاستدراك لكن ما هو الاستدراك؟ ركزوا معي جيد وهذه التعالف مهمة جداً الاستدراك هو اثبات نقيض ما قبلها لما بعدها إثبات نقيض ماذا؟ ما قبلها لما بعدها إثبات نقيض ما قبلها لما بعدها فأنتم هذا؟ طيب سألت المثال وحاولوا أيضا أن تبينوا وأن تشرحوا التعريف على وأن تطبقوا على المثال ما هو الأصل أول قبل أن نبين التعريف شنو قلنا شنو معناه الاستدراك شنو معناه هو إثبات نقي لما قبلها لما بعدها لما بعده إثبات نقي لما قبلها لما بعدها طيب ما هو الأصل الذي وضعت له لكن ما هو الاصل ان كل حرف وضعه الواضع إلا ووضعه لمعنى وليس هو هكذا هو اتفق لا كل حرف يؤدي دوره هو فلكن ما هو هو الذي وضعت له هو عندما نتكلم على لكن هو هو هو هو هو ما هو الأصل الذي وضعت له لكن الساكنة النون هذا هو السؤال الجواب لكن الساكنة النون موضوع للدلالة على تقرير حكم ما قبلها وإثبات نقيضه لماذا؟ لما بعدها موضوع للدلالة على ماذا؟ هذا الأصل في الاستدراك الاستدراك أو لكن الاستدراكيه التي تكون ساكنة النون موضوع للدلالة على تقرير حكم ما قبلها وإثبات نقيضه لما بعدها. ها التعريف. موضوع للدلالة على ماذا؟ على تقرير قول. على تقرير حكم ما قبلها وإثبات إيش نقيضه لما بعدها. هذا عيد التعريف. موضوع للدلالة على ماذا؟ على تقرير حكم ما قبلها وإثبات نقيضه لما بعدها ما هو المثال؟ أعطوني مثالا ينطبق عليه هذا التعريف أذكر مثالا ينطبق عليه هذا التعريف مثلا لا تضرب عاليا لكن زيدا حاولوا أن تطبقوا التعريف هنا انت مخك انت لا تضرب عاليا لكن زيدا تقرير حكم ما قبلها ايش هو الحكم هنا الضرب الضرب تقرير حكم ما قبلها لا تضرب عليا لا تضرب اذا عاقبوا ضربي وإثبات نقيضه عدم الضرب شنو هو, هو الضرب نقيضه لمن لما بعدها وهو لمن زيد هذا هو تقرير حكم ما قبلها وإثبات نقيضه لما لم؟ لما بعدها غالبا كل حروف العطف وضع لها العلماء شروط فماذا يشترط للعطف بلكن هل يشترط له شروط الجواب نعم. يشترط للعطف بلاكن ثلاثة شروط. يشترط بمذا؟ العطف بلاكن ثلاثة شروط. وغالبا لاحظتم اشترط في بل أولاء كم شرط؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة هكذا. كذلك لكن اشترط في إيش؟ وبعض الشروط تتفق. بعض الشروط تتفق. ما هي الشروط التي ذكروا للك؟ قالوا هي شروط ثالثة اولا إفراد معطوفها لاحظتم هذا الشرط يعني سبق وكذلك لكن يشترط في المذف معطوفها أن يكون مفردا فيجب هكذا يقولون يجب أن يكون المعطوف بعدها كيف هو؟ مفردا يجب أن يكون المعطوف بعدها كيف هو؟ مفردا اما اذا كان المعطوف بعدها جمله فلا تكون لكن عاطفه فلا تكون لكن عاطفة اذا إذا كانت لا تكون عاطفه ما لا تكون انما تكون ابتداء واستدراك ركزوا هذا يشترط في لكن لتكون عاطفه ثلاثه شروط الشرط الاول ما هو إفراد معطوفها معنى أنه يجب أن يكون المعطوف مفردا يجب أن يكون المعطوف بعدها كيف هو؟ مفردا إذا, أما إذا كان جملة فلا تكون عاطفة فلا تكون لكن عاطفة وإنما تكون ماذا؟ ابتداء واستدراكا ابتداء واستدراكا كما قال الله عز وجل ولكن كونوا ولكن كونوا ولكن كانوا ها ولكن كانوا ولكن كونوا ولكن كانوا هم الظالمين ولكن كانوا هم الظالمين فلكن هنا هل هي عاطفه الجواب لا الجواب لا لكن هنا ليست عاطفه والعاطفون مامن العاطفه هناك هي شو هي لو. هي هي هي هي لكن هي ليست عاطفة ركزوا معنا هي هي هي ما هو هي هي هي هي هي هي كانت هي فلا تكون هي هي تكون هي هي الشرط الثاني ما هو الشرط الثاني من هي هي شرط ان تكون مسبوقه بنفي او نهي الشرط الثاني ما هو ان تكون مسبوقه بماذا بنفي او نهي بنفي او نهي طيب هل انها لم تسبق دماغك لم تسبق بنفي ولا نهي الجواب ان لم تسبق لا بنفير ولا بنهير لم تكن عاطفة إذا لم تسبق بنفي ولم تسبق بنهير لا تكون عاطفة لا تكون عاطفة واضح اذا هذا الشرط الثاني ركزوا أن تكون مسبوقه بنفي أو نهي أما إذا لم تسبق بماذا؟ لم تكن عاطفة طبعا اذا إذا لم تسبق؟ منا فين هنا؟ إذا لم تسبق لم تكن ايش لم تكن عاطفة هذا الشرط كم؟ الشرط الثاني ما هو الشرط الثالث؟ الشرط الثالث هو عدم اقتران يا بلواو الشرط الثالث عدم اقتران يا بلواو طيب قد يقول قائل لماذا قلنا؟ ذكرنا في الشرط الثالث عدم اقتران هذا الواو الجواب احسنت لان الواو خذوا للقاعده لان الواو اقوى مفعولا منها لان الواو اقوى مفعولا منها ولذلك سبقان قلنا بان الواو هي ام الباب هي ام الباب فلذلك من شروطها عدم اقترانها بالواو لأن الواو أقوى مفعول منها فإذا اجتمعت الواو ركزوا اجتمعت الواو مع لكن هذه قاعدة يقولون عندما تجتمع الحروف تتزاحم إذا اجتمعت الواو مع لكن أبطلت عملها في العرض لاحظتم هذه قاعدة إذا اجتمعت الواو مع لكن أبطلت عملها مع العطف ها اخوه ما بيهم الآن أيضا في الغرفة لا يكتب إذا اجتمعت قلنا لماذا قلنا عدم اقترانها بالواو لماذا لأن الواو أقوى منها أقوى مفعولا منها فإذا اجتمعت الواو مع ماذا مع لكن أبطلت عملها في العطف. ماذا في العطف ابطلت عملها في العطف يبقى الكلام لمن او العطف لمن للواو وليس للاكن ما هو مثال لكن مسبوقه بنفي اعطيني مثال لكن مسبوقه بنفي ما مررت برجل صالح لكن طالحين ها لكن طالب وقيس عليه اذا سبق بنفي اذا سبق بنفي ها واضح ما رايت طالبا غبيا لكن ذكيا ما رايت مصطفى غير ناء ها لكن نائما لكن نائما معنى ان هنا سبقت بماله بالنفي انا ذكرت لكم مثالا لكوني عام سبقه بالنفي اعطيني مثالا لكوني عام سبقه بماله بالنهي انت مش سبقه بالنهي لا تكرم غبيا لكن ها. ذكيا لكن ذكيا. لا تكرم نائما لكن مستيقظا. لكن مستيقظا. فهنا مسبوقة بماذا؟ بالنه. مسبوقة بالنهي. مسبوقة بالنهي. هذه شروط ثلاثة. الشرط الاول شو هو مستفى؟ افراد معطوفية. إفراده؟ ها؟ معطوفية. الشرط الثاني ان تكون مسبوقة بنفين او او نهي. او نهي. ان تكون عدم اقترانها, عدم اقترانها بالواو هذه شروط لكن طبعا لاننا كما قلنا الكلام سيكون من باب اشرف اشر اما لكن فيها كلام يعني كبير وكثير بل كل حرف كل حرف دققوا فيها العلماء بل هناك من خص بعض الحروف باجزاء وبرسائل ولكن نحن يكفي أن نعرف بعض شروط هذه الحروف ونعرف إعرابها ثم أيضا عندنا اليوم حروف من حروف العطف حتى من حروف العطف ما لهم حتى وركزوا ما جيدا ولذلك المصنف ماذا يقول؟ وحتى في بعض المواضع وحتى في بعض المواضع طيب إيش معنى حتى في بعض المواضع؟ يعني المصنف يقول تكون حتى المقال وحتى في في بعض المواضيع يعني تكون حتى عاطفتنا في بعض المواضيع وليس في كل المواضيع فهموا هذا وحتى في بعض المواضيع معنى أنها تكون عاطفًا هل في كل المواضيع أم في بعض المواضيع في بعض المواضيع مما يدل على أن المصنف رحمه الله أشار إلى أن احتل معاني احتل لها معاني وليس معنى واحدة وليس معنى واحدة فلذلك قال وحتى في بعض المواضع ها وليس في كل المواضع اولا قبل أن نذكر هذه المواضع دعني أو دعوني أسأل سؤال ماذا تفيد حتى من حيث الترطيب هذا سؤال ماذا تفيد حتى من حيث الترطيب هذا أبو الخالق ماذا تفيد حتى العاطفة من حيث الترطيب الجواب حتى كلوا ما معنى كلوا لا تفيد الترطيب لا تفيد ترطيبا ها وإنما هي لمطلق الجمع ولكن حتى ماذا تفيد حتى تفيد ثلاثة أشياء ركزوا معي جيد حتى من حيث الترطيب كالواو حتى من حيث الترطيب كالواو لا تفيد الترطيب بل تفيد ثلاثة أشياء ما هي هذه الأشياء؟ من يذكر لنا هذه تفيد كم؟ ثلاثة أشياء تفيد الجمع بين المتعاطفين هذا الشيء الأول ماذا تفيد؟ تفيد الجمع بين المتعاطفين وسننذكر المثال وترون أيضا المثال لابد أن تجتمع في هذه الشروط الثلاث شنو هو تفيد ماذا الجمع بين المتعاطفين لا تفيد التطيب ولكنها تفيد ثلاثة أشياء الشيء الأول ما هو الجمع بين المتعاطفين الشيء الثاني تفيد الغاية الشيء الثاني تفيد الغاية اذن الأول ما هو؟ الجمع بين المتعاطفين الجمع بين المتعاطفين والثاني وغاية. الغاية والثالث تفيد التدريج تفيد التدريج ها واضح؟ إذن نرجع ونقول حتى لأن لماذا أنا أعيد احتار الإخوة يكتبون لأنهما الذي يكتب يظهر منه مشغول أو ماذا ما؟ قل حتى من حيث ما ماذا تفيد كلوا ولا تفيد التطي ولكنها تفيد ثلاثة أشياء الشيء الأول الجمع بينما متعاطفية الشيء الثاني الغاية الشيء الثالث التدريج التدريج طيب نحن إن شاء الله سنقف معه للأشياء سنقف مع هذه الأشياء ونبينها إن شاء الله لكن قبل أن نقف مع هذه الأشياء هناك سؤال كل حرف ذكرنا له شروطا ماذا يشترط في حتى لتكون عاطفة ماذا يشترط في حتى لتكون عاطفة هذا هو السؤال هل يشترط لحتى شيئا لا يشترط الجواب يجب ما يشترط لها يجب أن, أن يكون ما بعدها جزءا لما قبلها ماذا يشترط في حتى تتكون حاطفة يجب أن يكون ما بعدها جزءا لما قبلها جزءا لما قبلها واضح هذا واضح مصطفى طيب إن شاء الله نذكر مثال وطر مثلا ماذا قلنا أن يكون ما بعدها جزءا لماذا لما قبلها, لما قبلها. أكلت التفاحة حتى نصفها ها؟ أو حتى حبها يعني أكلت التفاحة ما بعدها جزء لماذا لما قبلها أكلت التفاحة حتى قشرها حتى قشرها فلذلك قلنا أن يكون ما بعدها جزءا لما قبلها جزءا لما قبلها واضح هذا طيب أكلت التفاحة حتى أو تقول أكلت السمكة حتى رأسها أكلت السمكة حتى رأسها واضح مصطفى طيب ما هي عملها ما هي عملها وطروا إن شاء الله نذكر الحروف بصيغة التأنيف لأن العلماء قالوا يعني لا فرجرون الكوى يقولنا ها ماذا قالوا ما هي عملها عمل إيش عمل حتى الجواب عملها مختلف وليس عملا واحدا انما هو مختلف كيف فقد تدخل على الاسماء فما لا تفعل تجر وتدخل ايضا على الافعال فتنصب وقد تكون عاطفه وقد تكون ابتدائيه وقد تكون ابتدائيه واضح هنا اما ان تدخل على الاسم فتجره فيجره او ان ترفعه ابتداء فيمتداي او ان تنصبه فينصب او ان تكون على حسب ما قبلها ها فالعاطفه فهي عاطفه, فهي عاطفة واضح ان شاء الله صنادق هذه الانواع الاربعه لكن ما هي المراد منها هنا اذا كان عندها عملها ها يتراوح ما بين اربعه ولكن ما المراد ما هي المراد منها هنا بصفه هي عملها اربعه لكن ما المراد منها هنا المراد منها هنا حتى العاطفه حتى العاطفه طيب حتى العاطفه عملها هنا قليل ولا كثير استعمالها يعني او بعباره اخرى الجواب استعمالها قليل ولا كثير الجواب هذا ان تكون عاطفه هذا قليل في استعمالها ان تكون عاطفة هذا قليل في استعمالها واضح مصطفى ها هذا قليل في استعمالها واضح طيب السؤال لماذا وضعت حتى لماذا وضعت حتى لارجع بكم الى الصوت فرد لماذا وضعت حتى وضعت ركز معي يا عبد الخالق وضعت للدلاله على التدرج والغاية لماذا وضعت حتى وضعت للدلالة على التدريج والغاية كما يقولون غالبه الرجال حتى النساء مات الناس حتى الأنبياء مات الجالة حتى العلماء مات المتقاعسون حتى المجاهدون وهكذا فهي ايش وضعت للدلاله على التدريج والغايه ما ضابط التدريج ما ضابط التدريج ما ضابط التدريج, التدريج؟ اضبط جيدا ضابط التدريج ما هو ضابط التدريج ها؟ ضابط التدريج انقضاء الشيئي شيئا فشيئا انقضاء الشيء شيئا فشيئا ها شنو هو ضابط التدريج التدريج هو انقضاء الشيء شيئا فشيئا فهو ملزوم للغايه التي هي اخرها فهو ملزوم لمن للغايه التي هي اخرها فهو ايش انقضاء الشيء شيئا فشيئا فهو ملزوم لماذا؟ التي للغايه التي هي آخرها فعطفها عليه من عطف ماذا؟ ها فعطفها من, من عطف ماذا؟ من عطف البعض المقصود على الكل ها عطفها من عطف إيش؟ البعض المقصود على الكل مات الناس ها حتى الانبياء مات الجهلة حتى العلماء فهو إيش؟ انقضاء شيء بدأ الناس يموتون يموتون حتى مات الأنبياء انقضاء الشيء شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى الموت للانبياء فهو منزول الغاية التي هي اخرها أو تقول غلبوا الرجال حتى النساء حتى النساء يعني معناه أنه يعني بقي يغلب يغلب غلبه الرجال أشداء ثم الضعفاء ثم يعني حتى النساء انقضاء الشيء شيئا فشيئا يعني حتى لازم الغاية التي هي آخرها شنو هي؟ النساء فعطفوا عليه, عليه من ماذا؟ من عطف البعض المقصود من ماذا؟ بعض المقصود على الكل بعض المقصود على الكل واضحة. طيب هذه ماذا تسمى هذه؟ تسمى الغاية بانقضاء الشيء شيئا فشيئا انقضاء الشيء شيئا فشيئا طيب هل العطف بحتى مشروط أم غير مشروط هل هذا سؤال هل العطف بحتى مشروط أم غير مشروط الجواب نعم العطف بحتى مشروط يشترط النحات في حتى التي تكون عاطفه شروطا اربعه يشترط النحات في حتى التي تكون عاطفه شروطا اربعه هكذا هذه اربعه رابعه يشترط ايش النحات في حتى التي تكون عاطفه كم شرط أربعة. الشرط الأول ما هو أن يكون المعطوف بها اسما مفردا لا جملة أن يكون ما هو المعطوف بها اسما مفردا لا جملة واضح ركزوا معنا أن يكون الاسم المعطوف بها مفردا لا جملة الشرط ثاني أن يكون الاسم ظاهرا لا مضمرا أن يكون الاسم المعطوبية طبعا ظاهرا لا مضمرا أن يكون الاسم ظاهرا لا مضمرا مثلا كيف ظاهرا هل يجوز أن تقول قام الناس حتى أنا غلبوا الناس حتى أنا يمكن يمكن؟ لا يمكن لماذا؟ لأنه يشترط أن يكون الاسم ظاهراً لا مضمراً فإذا قلت أنا هذا ظاهر ولا مضمر؟ هذا مضمر. فلذلك اشترط العلماء أن يكون الاسم ظاهراً وليس ضمير وليس ضمير كم الشرط هذا؟ شرط ثاني ما هو الشرط الثالث؟ أن يكون المعطوف بها جزءاً وبعضاً من المعطوف عليه ان يكون المعطوف بها, بها جزءا وبعضاً من المعطوف عليه واضح هذا كم شرط ثالث ثالث قاعد هذا الشرط ان يكون المعطوف بها جزءا وبعضاً من المعطوف عليه من المعطوف عليه اعطيني مثال نحو اكلت السمكه جزء الرأس جزء من السمكة ولا لا؟, لا نعم أو لاحظ ركز معي هذا الشرط ماذا قلنا أن يكون المعطوف بها جزء جزء أعطيني مثل جزء أكلت السمكة تحت رأس, رأس صفا بعضا من المعطوف عليه ولا لا, بعض. لا جزءاً. بعض. بعضا لا جزء أعطيني بعضا بعضا مات الناس حتى الأنبياء بعضاً أعجبتني الجارية حتى حديثها. أعجبتني الجارية حتى حديثها. يعني ها. أعجبتني الجارية حتى حديثها. هذا هو وشتك. شت ثالث. بقي لنا شت واحد. شتراء. أن يكون المعطوف غاية له. أن يكون المعطوف غاية له. طيب هنا غاية في ماذا هذا تنبؤ له أيضا أن يكون المعطوف غاية له غاية في ماذا إما في الشرف وإما في عدمه غاية يقصدون غاية له في الشرف أو غاية له في عدم الشرف والشرف يمثلون له الملوحات باش كيمثلو مات الناسو حتى الانبياء حتى الانبياء هذا شرف ولا لا شرف معنى ان اننا لم نخص ونختص بالموت حتى الانبياء لهم المصطفون مصطفون المختارون مختارون ها فاذا نقول مات الناس حتى الانبياء مات الناس حتى الانبياء او في عذبي، في عذبي ظلم الحجاج حتى الحجاج، ظلم الحجاج حتى الحجاج، كيف الحجاج؟ حجاج هذا في المغرب ومش مش المغرب عندما كنا في التعذيب لا لا تسمع أسماء المعذبين الجلادين، إن شاء الله الله. ألسنتهم وأيديهم يعني كنا نسمع الحاج الحاج إذا سمعت الحاج عرب أنه من المخابرات لا يعرف رحمة أو العلوي هذه أسماؤه الحاج العلوي فإذا المعنى أنه الحجاج قيمة في الظلم والحجاج قيمة في الضم مشي الحجج لبيت الله لا الحجج هم اللي يعني المخابرات كيمشي مش على عباد الله فاذا إما في الشرف وإما في عدمه هذه شروط كم أربعة أربعة المثال الذي اجتمعت فيه الشروط الأربعة المثال الذي اجتمعت فيه الشروط الأربعة ها مثال اجتمعت في هذه الشروط الاربعه اكلت السمكه حتى راسها هذا اجتمعت في الشروط لا اجتمعت في الشروط ما هو اعراب المثال مثلا لنرى هل اجتمعت شروط ام لا انت اكلت اكلت فعلا طيب ماشي مشي اكلت في فعل وفاعل سمكه مفعول به منصوب وهذا منصوب فتح الظاهر في اخره طيب حتى اعط رفعت الطيب راسه معطوف عليه معطوف على ماذا علي, على السمكة على السمكه والمعطوف على المنصوب يكون منصوب. منصوب هل هي جزء منها أم ليس جزء منها جزء, منه. جزء منها اذا قرر عليه الشروط الاربعه اذكر لي الشرط الرابع على المثال مفرد المعطوف عليه مفرد وجزء منها وجزء منها ها غايه له زين بقيرك الله ذيل اخر أن يكون الاسم ظاهراً ان يكون ظاهرا احسنت اسم مفرد ظاهرا ها غايه جزء جزء منه هذو اربعه مش في هذا المثال ولا لا مش في اي مثال اذا كان تريد ان تعرف هذا الشوط اذكر اي مثال وطبق عليه هذا الشوط واضح طيب هناك سؤال هل العطف بحتى العطف بيحتى قليل ام كثير هل العطف قليل أم كثير الجواب العطف بها قليل العطف قليل عندما نقول عطف بها قليل معناه ان هناك ايش هناك معان اخرى ولذلك كم هي معاني حتى حتى لا معان اربع كيف تكون جاره تكون حف كما قال الله عز وجل حتى مطلع الفجر فحتى هنا حف جر مجرور اسم مجرور مطلعي مضاف الفجر مضاف اليه وتكون ابتدائيه وتكون ابتدائيه لا وتكون ابتدائيه كيف تكون ابتدائية؟ هذه عندما نقول تكون ابتدائية كثير من الإخوة يقول تكون ابتدائية ويقوم بإعراضها ولكن لو قيل له لماذا تكون ابتدائية ها هنا أسألكم أنتم تكون إيش ماذا قلنا ابتدائية إيش معنى تكون ابتدائية تكون بعد جملة معنى أنها تدخل على جملة لا تعلق لها بما قبلها من حيث الإعراض هذا هو اذا سمعت انها ابتدائيه تكون ابتدائيه اي انها تدخل او بمعنى انها تدخل على جمله لا تعلق قلاها بما قبلها من حيث الاعراب ها. واضح الا انني انا بقيت معلق مع الأخ الذي يكتب يكتب ثم ينام لعله مثل مصطفى مصطفى جالس وهو نائب والأخ الذي يكتب أيضا في الغرفة يظهر أنه أشباح مصطفى ومن أو من أو من ومن جاور الشيء أي حكمه ها أصابته العدوى ها أصابته العدوى <تصفيق> <تصفيق> نعم فلهذا لا أرا يكتب قلنا إيش الأول أن تكون حرف جر، <تصفيق> الثاني أن تكون ابتدائية. إذا كانت ابتدائية، إذا كانت ابتدائية، ماذا يقصد بأنها كونها ابتدائية؟ تدخل على جملة بمعنى أنها، بمعنى أنها تدخل, على تدخل على جمله, جملة لا, تعلق لها لا تعلق لها بما قبلها من حيث الاعراب لا تعلق لها بما قبلها من حيث الاعراب ها وان وجب التعلق من حيث المعنى وان وجب التعلق من حيث المعنى من حيث المعنى يعني لا تعلق لكن نحن نتكلم من حيث الاعراب ان تكون حرف جر ان تكون ابتدائيه ومعنى ان تكون ابتدائيه قلنا انها تدخل جملة على جملتين لا تعلق لها بما قبلها من حيث الاعراب وإن وجب التعلق من حيث المعنى واضح؟ ولذلك يمثلون بماذا؟ مثل بما تشاء حتى ماء دجله اشكل حتى ماء دجلة أشكل حتى حفو ها ماء مبتدا ماء مضاف دجلة مضافية المعنى الصف ها أشكال خبر حتى ماء دجلة أشكال فحتى هنا يشير ابتدائية وقلنا ايش معنى ابتدائية يفهموني هذا جيدا ايش معنى ابتدائية بمعنى أنها تدخل على جملتين لا تعلق لها بما قبلها من حيث الإعراب ها وإن وجب التعلق من حيث المعنى نحو أه قل حتى ماء حتى دجلة, دجلة. أشكل كم معنى الآن؟ كم معنى ذكرنا؟ الثالث المعنى الثالث أن تكون عاطفة المعنى الثالث أن تكون عاطفة كما هنا في هذا الباب ولكن العطف بها قدير أن تكون عاطفة كما هنا ولكن العطف بها كيف هو قدير المعنى الرابع أن تكون ناصبة أن تكون ناصبة ها حرف, حرف ناصب النواصف عشره طول ويئين ولن ها سبق ها يا طيب الكاتب الرفع عنده امتحانات صلى الله ان يحقق اماله ان شاء الله وينجح ان شاء الله ها ها واضح قل شنو انت تكون ناصبة انت تكون ناصبة هذه كم معنا الرابع اربعه وقد جمعها بعضهم من الابيات التي كنا نسمعها من شيخنا الشيخ عيال رحمه وحفظ الله وحفظناها من فمي وأنا لعلي كررتها عدة مرات لعلكم تحفظونها ويظهر أن حفظكم يحتاج إلى إعادة النظر قل قول تكون حتى حرف جر يفتا تكون حتى حرف جر يفتا وحرف نصب للمضارع اتى وحرف عطف ثم حرف الانتداء فهذه أربعة مقيده حتى مطلعي وحتى يحكوما والناس جاءوا كلهم حتى العاما يعاجبا حتى الكليب سباني حتى الجياد مالها القصر كتبتها أه؟ طيب بسرعة اكتبها بسرعة تكون حتى حرف جر يا فتى تكون حتى حرف جر يا فتى وحرف نصب للمضارع اتى ها تكون حتى حرف جر يا فتى وحرف نصب للمضارع اتى وحرف عطف ثم حرف الابتدا كمان اربع يا وحرف عطف ثم حرف الابتدا كمان اربع يا عطف ثم حرف اليد تكون حتى حرف جر يا فتى وحرف نصب للمضارع اتى وحرف عطف ثم حرف لابتداء ثم حرف ثم حرف ما شيء ثم حرف أنت تقول في الأول ماذا قلنا تكون حتى ها اسمه حتى حرف قبلها تكون حتى حرف عطف يفت وحرف نصب للمضارع وحرف عطف ثم حرف لابتداء فهذه أربعة مقيدة كحتى مطلع وحتى يحكو كحتى مطلعي وحتى يحكم والناس جاءوا كلهم حتى العامه أو العمى حتى العامه آه جنس. يا عجبا حتى الكولي بسبني حتى الجياد ما لها من أرسلين اللي جاء رصب تكون حتى حرف جر يا فتاة وحرف نصب للمضارع أتا وحرف عطف ثم حرف الابتداء فهذه أربعة مقيدة حتى مطلع وحتى يحكم والناس جاءوا كلهم حتى العام يعاجبا حتى الكليب سباني حتى الجياد ما لها من أرسل آه. وإن شاء الله يحفظوها نحن بغي أن تحفظ هذه وسيأتيكم إن شاء الله الكلام عليها واضح اذا هذه كم هذه حتى لعل هذا إذا انتهت حروف عطف بقي لنا شيء العطف هذا العطف الذي نتكلم عليه اللي هو عطف البيان ام عطف نسق الناس. عطف النسق عطف النسق يتبع المعطوف عليه في ماذا ولذلك اذا سئلتم في اي وجه من اوجه الاعراب يتبع عطف النزاق قل يتبع المعطوف عليه في جميع وجوه الاعراب في جميع وجوه الاعراب كيف نقول مثلا من اوجه الاعراب عطف الاسم عن الإسم كيف نقول في عطف الإسم عن الاسم في حالة الرفع عطف الاسم عن الاسم في حاله الرفع لانه قال وحتى تكون في بعض المواضع ثم ذكرها عطف الاسم على الاسم مصنف ها صحيح؟ وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. هذا عطف ماذا؟ ماذا عطف الاسم على الاسم. كيف هو؟ مرفوع. عطف الاسم على الاسم مرفوع. لأن الإعراب كيف يكون؟ يعني صدقة. اللي هو حرف عطف طيب, طيب يعني على حسب ما سبق. صدقة فعل ماء. مبنيه على الفتح لا محل له العرض الله فاعل المختار فاعل المختار طيب مرفوع بالضم ضم في آخره آخر. طيب الواو حرف عطف حرف عطف رسوله, رسوله معطوف هو. على ماذا على الله على اسم الجلالة مرفوع أيضا مثله ها والمعطوف على المرفوعي مرفوع, مرفوع. المعطوف على المرفوعي مرفوع ولهذا قال إذا عطفت الاسم المرفوع على الاسم المرفوع كيف يكون مرفوع مرفوع ماذا نقول أيضا ثم ذكر الصور الثانية في عطف الاسم على الاسم في حالة النصب ماذا نقول في عطف الاسم على الاسم في حالة النصب ها نقول مثلا أذكر مثلا ومن يطع الله ورسوله اسم الجلاله هنا ها الله ومن يطع الله ايش اسم هذا اسم الجلاله مفعول به او نقول مفعول او منصوب على التعظيم أفضل قالوا مثل هذه ومن يطع الله قالوا قل منصوب على التعظيم ولا تقل مفعول به بل قل منصوب على التعظيم ولذلك ذكرت لكم بيتا شو اني سالت الله في التعليم فالله منصوب على التعظيم. هذا جيد. أدل مع الله الزواجة. فهو منصور بالفتحة ورسوله ما موقعه في العرب الوحى فعطه. رسوله معطف ما على ماذا؟ على مفضل الجلالة. والمعطف على المنصور. منصور. طيب ثم ذكر الصورة الثالثة. عطف الاسم على الاسم في حالة الخفض. ماذا نقول؟ في عطف الاسمي على الاسمي في حالة الخفض. ماذا مثاله? ماذا نقول في مثاله? قال الله آمنوا بالله ورسوله. ورسوله. فآمنوا ما موقعوا في, في الامر. آمنوا في الامر. مبني على ماذا? طيب عندما نقول مبني لانه سبقان كل قلنا هناك من قرن لان الامر معرم. منهم المصنف. قال والامر مجزوم ابدا الجزم من علامات ايش من انواع الاعراب من الاقال البناء ها ضم سكون ثم فتح كسر رفع ونصب ثم جزم جر فشطره الاول للبناء لقد والثاني للاعراب حكما قد واجه ها ولهذا قال واعرب الكساء فعل الامر وقد بناه سلويه فدري وهو فهو الصحيح وهو مبني على سكون او حذف كما قد انجلا هو الصحيح ان نقول مبني بدلا ان نقول معرب كما قال الكسائي وطبعه ايش أجر. ابن اجرب فامن في الأمر مبني على حذف النون لماذا قلنا مبني على حذف النون لماذا لانه من افعال ايش امنوا امنوا فعل خمسه هو واضح الواو ما مكانه في الاعراب فاعل فاعل ضمير متصل فاعل في محل رفع طبعا فاعل ولهذا قلنا فخمسة تور مختصه بالرفع ألف الاثنين وواو الجمع هذا اول الجمع بالله جرم جر متعلق وحده طبعا ورسولي لو الشهيد ورسولي لو حفواتين رسولي ما تو على منا على بالله والمعطوف على المجرور كيف هو مجرور مجرور هذا فيما يتعلق بالاسم في ماذا تقول في عطف الفعل على الفعل طبعا عطف الفعل على الفعل في حاله الجزم ماذا تقول يعني تكون مثال من القران حاله الجزم هذه مثال في القران افضل قال الله عز وجل وان تؤمنوا حفظ وإن تؤمن وتتقوا يتقوم وزور هذا عطف ماذا؟ ولا يسألكم اموالكم فالواو حرف ماذا؟ حرف عطف ام حرف ايش؟ حرف شرط جازم ماذا يفعل؟ يتزمه فعلين الاول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه او جزاءه كما سبق قلنا ان هناك من يفرق بين الجواب والجزاء راجعوا ما سبق ها تؤمن فعل ايش فعل الشرط مجزوم بماذا بان بان اداه شرط ها أداة شرط وعلامه تجزمين حذف النون لماذا انهم افعال الخمس اين الفاعل الواو الواو واو الجماعه ها ضمير متصل في محل رفع ايش فاعل وتقول استحضر فخمسة مختصات بالراغي ألف واثنين وو الجمي وو الجمي حرف الووش حرفات أيضا تتاقو مع طفى على ماذا على تؤمن على تؤمن تؤمن كيف هي مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرة مجزومة لأن لا جر في الأفعال لا حظ في الأفعال ها وال و الاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بان يلجزم يعني هو مزوم مثله طبعا يؤتكم ما مكروه في الاعراب جواب الشرط جواب الشرط. الشرط او جزاء واقول كما تشاء والعامل فيه كما سبق ان قرنا قيل انه الفعل وقيل قيل انه الاداه و علامات تزمين حذف حرف العله حرف, العلّ. حرف النون يؤتي م? شنو هو جون وين وانتو منو التقويوتكم ما قلناش يوتيكم هذا حرف ايش حرف العيدة وهلي يجوز عطف الاسم على الفعل عرفنا عطف الفعلي على الفعل وهلي يجوز العكس عطف الاسم على الفعل ها يجوز لا؟ ها يلا بخر. ما برك خالصا طيب هل يجوز عطف الاسم على الفعل الجواب نعم يجوز عطف الاسم على الفعل بشرط كون الاسم في معنى الفعل بشرط كون الفعل كون الاسم افهموا هذا في كون الاسم في معنى الفعل ماذا قال مصطفى يجوز بشرط كون الاسم في معنى الفعل مثال وام خلق أتكر لي مثالاً. آه. كل مثال ها لا قل مثال ها الله عز وجل يقول يخرج الحي من الميت ومخرج ومخرج لاحظ ومخرج الميت من الحي ها ساعة ونس ساعة وربعة. طيب إن شاء الله اليوم نحاول أن هذا الباب لأننا نمنا في يعني ما شاء الله قددناك في هذا الباب ها هنا ماذا هنا يخرج الحي من الميت ومخرج ماذا هنا عطف الإسم فعل هو الاسم مخرج على ماذا عطفنا على فعل يخرج يخرج واضح وهل يجوز عطف الفعل على الاسم وهل يجوز عطف الفعل على الاسم العكس اللي, اللي ذكرنا ذكرنا عطف الاسم على الفعل مخرج اسم اسم فعل هل يجوز العكس شنو هو العكس هل يجوز عطف الفعل على الاسم الجواب نعم يجوز عطف الفعل على الاسم اعطيني مثال ولهذا أنا كان أقول دائما للطلاب يعني فضلو يتدربوا على كتاب الله عزوجل يأتون الأنثى بكتاب الله وأنا ضد العبارة التي تقول القرآن قاموس من لا قاموس له أنا ضد هالعبارة ها شو نعطي مثال من القرآن المثال قل يو تعلم ان المصدقين والمصدقات المصدرين الله قرضا حسنا يضاعف يضاعف لهم ولهم أجر او قل او إن او المصدرين أين المصدرين او المصدرين او المصدرين او عطف ربنا عز وجل الفعل أقرضوا على ايش المصدقين المصد احسنت المصدقين شنو هو هذا اسم ايش اسم فاعل احسنت اسم فاعل ان المصدقين والمصدقات واقرض الله قرضا واضح ولهذا في هذا الباب بقيه ولكن ان شاء الله نكفي نكتفي بما ذكرنا وقد قال المصنف رحمه الله وحتى في بعض المواضع فإن عطفت بها على مرفوع رفعت وإن أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر على العطف بالرف ورأيت زيدا وعمرا على بالنصب ومررت بزيد وعمر العطف بالجار وزيد لم يقوم ولم يقعد هذا الجسم ثم بهذا نكون قد ختمنا باب العطف والحمد لله رب العالمين وإن شاء الله أسرع القادر سندخل في الباب الآخر التوقيد ولعلنا إن شاء الله ننتهي من التوقيد ونتم باقي المتر بعد عيد الفتر لاننا كنا قررنا لكن الإخوة غدنا لهم امتحانات كنا قلنا على اساس نستمر دائما ليكون الختم مع رمضان ولكن الإخوة عندهم امتحانات نسأل الله عز وجل, الله عز وجل أن يأخذ إلى الخير وأن يحقق وان يجعلهم من العلماء العاملين كما نساله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاخلاص ويرزقنا العمل إنما العلم للعمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوا هذا إن شاء الله درس العقيدة هذا درس السلام عليكم ورحمة الله